بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين امسوا Neu sfermu! سَالُوا الْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا سَطِينَا إِنَّمَا شِئْتَ نَيْلَهُ يَا أَرْشَدُ لك في <تصفيق> النهار سمحا طويلا وَالْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ شريط يوري من غربله الى زائري هو فت تخيره كيلا اصبر ان كان وجحي بما وطعاما ذاغصه In وَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَتَمْ The Summary!